فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب الحكيم ْكَذَبُ بِن حَقتِ لَمْ م جَ أَهُم فَهُم فيِي أَنْرِهُم مَر ج أَفَلَم يَهُ إِ السَّمَِ فَقَْكَن وَم لَه لِهُ فُرُج وَنْأَوْ بَضَ دَِّنهَا وَأَنقَنجْنَ فيِيهَا فَواسِيَ وَأَن بَنْثْناَ وَالَّذِي أَمَرَنَا بِذَلِكَ وَأَلْقَىٰ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَابِدٍ مُّنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَشِيدٍ وَالنَّخْلَ بَاسِقًا والنخل باسقات لها طلع نظيد رزق, رزق للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخرود كََّ بَنْْ قَضَلَهُ ب قَْمدُ حِ وَأَحابُ وَس وَثَبُ وَآادُهُ وَثِ عَولُ وَإِث وَامُ وَأَسحابُأَنفَة وَقَ تُضَع كُلْلهُ كََّ َْثُ لَ قَوْعَ عِنْد كُلُّنْ كَلَّمَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِنْد أَفَعَيْنَاهُ لِلْخَلْقِ الْأَوَّلِ مَنْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جديد. وَلَمْ قَلَ خَلَ قًُا إِ سَانَ وَنَعَلَم ماتُ وَسْسُولِهِ نَفسُ وَنَحْمُ أَنْقََمُ إَِيْهِ مِنْ حَذنٍ وَر تَرَقَّن قَلْمُ تَنَفَّقَ يَا لِعَنِ النَّبِيِّ وَعَلَى السَّمَاءِ قَعِينٌ مَا يَلْفِرُ مِن قَوْلٍ إِلَّا دَدَهِرِقٌ عَتِيدٌ سَخْرًا تُلْمَنُونَ وَجَاءَ أَن سَخْرًا تُلْمَنُونَ وَجَاءَ أَن سَخْرًا تُلْمَنُ مِنَ الْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَن في خ في الص وَمن في خ في الس ذلكَ يوع وَجت كل نَس لقد كنتم في غفلة منهاذا لقد كنتم في غفلة منهاذا لقد كنتم في غفلة منهاذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عن كان ربك اكفرصنك اليوم محدين وقال قد انه هذا ما لدينا عند القيام في جنن كل كافر عن مَن نَّعَمَ إِلَّا الْخَيْرُ مُعْتَدٍ مُّرِيدٌ الَّذِي دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, آخر فَقَدْ كَانَ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ قلَ قدم رَنا مَا أَْتُ غَتُ بِ وَنك كانَ فيِي فنادِ بَعقالَ تَْسون دَ وَْ ق قلَتُم إلَثَ ما يبدل القرون لدي وما انا بولا من العند يوم ننقول لجحنم مهلنتنا فتقول هل من مزيد يومنا تَقُولُهَا مِن مَّذِيدٍ يَمَّا نَقُولُ لَجَنَّمَا هَلِمْ تَنَأَتِ وَتَقُولُهَا هل مِن مَّذِيدٍ وَأُنْزِلَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ دَعْنٍ هذا ما توعدون لكل اولي اهواءهم حفيظ يوم من خشيه رب منا بالغيب وجهنا قلبه من لدخولها بسلام ودخولها بسلام ذلك يهو من الخلد لهم ما يشاؤون فيها ولدا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَوْمٍ إِنَّ قَوْمَهُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ ضَنَضًا فَنَقْبُهُمْ فِي الْبِلادِ فَنَقْبُهُمْ فِي بِلادٍ هَانٍ مِنْ مَحِيضٍ فِي ذَلِكَ لَنِفْرَانَ مَن كَادَ لَهُ قَلْبُهُ أَوْ أَن قَصَّ سَمْعًا وَهُوَ شَهِيدٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ تصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك القدير طلوع الشمس تصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك القدير طلوع الشمس والقادر مَنَ النَّن نِفَسَبِّحُ هُوَ أَنذَرَ الرُّسُلُ وَاسْتَمِعْ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِ مِنْ يَوْم يسمَعُ نَ الصحَةَ بِحَِّ ذَكَ يَم خُر إِ نَحن نُحّ وَلُمِ إِ نَحدُ نُحّ وَدُ بيتُ يَوومَ تَ شَفقَقُ أَْضُ عَنْهُم صِاع ذَالِكَ حٌَّ عَلَمَا يَسِن نَحنُّ عَمُ لِمَا يَقُدُ وَماَا أَنْ تَعَلَهِ فَذَكرر بِنقُ آد فذَكر بِقُر بالقرآن